قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا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 لِكَرَتًا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ بَلَى قد جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 نما مسولا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء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 أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لا يحبطن عملك لئن لا يحبطن عملك ولا من الخاسرين لا بل الله فاعبد بل الله فعبود وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بامينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصو وانفخ في الصو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 ربها ووضع الكتاب، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء، وقضى بينهم، وقضى بينهم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أبوابها فتحت أبوابها، فتحت وقال لهم خزنتها، ألم يأتيكم رسول؟ وقال لهم خزنتها، ألم رسل منكم يتلون عليكم؟ اتلون عليكم ايات ربكم ويورنكم لقاء يومكم هذا ويورنكم لقاء يومكم هذا ويورن يذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين